Bismillahirrahmanirrahim Ben abi khuayi bakhshanday mihraban Hameem Bahameem Dakhwendriyatawah Ayin sin qaf Bahayin sin qaf كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أبو جورة خدا نقادة كاد بوت و با أو پیغمبراني پیش دوش خواي ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم هر بو هر چيل اسمان كانت وَحَتَّى لَزَوِيدَايَ وَأَخْوَاهُ بِلَنْدُ قَوْرِيَةَ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نزیک اسمان کان پاتہ ببن لسریو یانوہ و فرشتہ کان بپاچی یادو سپاسی پروردگار یاندکن و دا وایلی بوردون دکن بو اوانی لزویدان اگادار بن کبی گومان تنھا خوالے الله وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَأَوَانَيْتْ جِغَ لَخوا دوستانِ چيام بو خوايان حل بجاردوا خواه آگادارو تاو ديرا بسر یانوا وَتو اي محمد صل الله علیه وسلم بريکار نيد بسر وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير حروحا نغما كردوبات قرانك بزمان عربي بو أوي خلق مكة وكساني دوربلي بترساني، وخلق بترساني لروجي كوكر نوا كهذ جماني تدانيا، كملاج لبحجدان، وكملاج لأقرب ليسداردان. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَمًا وَاحِدَةً وَلَكِيْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ واگر خوابی وستاده کردن به یک نتاوا باوردار یان بے باور بلام هر کس چی بویدی خات نو مهربانی خو دوستو استمکارکانیش هیز دوست و یار متی در مِن دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير آية اوان دزقل خواب پشتوان دوستان اشيان بو خوايا انها البجار دوا حر خواب پشتوانو تنها مردوان وأوبتو أنا بسرهموش تجداء. ومختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهرشتك تيدا ديا أو برياركيب ولاي خواة جريتوا أو خواة منا تنهاشتم بوبستوا. وَهَرْبُ لَا يَأْوِيْشْ دَجَرَيْمَوَهَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَفْوُسِكُمْ أَزْوَاجٌ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجٍ يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ خَوَابَدِهِ نَرِيَ أَسْمَانَ كانو زوية. بوي ها وسدان لخدي ختان هر لا اجل اجداد زوتي داهنا و لزود بوندا اجمارتان زوردكت هيچ تک بيويني خوانيه وا له مقاليد السماوات والارض يبسط رزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم Herbo avukli lokani de salat dali, asemanı kanu zevi, rızkı razı firavan dkatu değiret ve bo her kesek biyevet. Barastıxwa ajadar behmuştek. Şer alakum min aldin ma vassabih Nuhu ve ladi aüpina ilik, ve ma vassila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 ئەوش کە فەرمانمانداوە بە ئیبراهی وموسا و عیسا کە لەسەر ئەو ئاینە بن بەڕێک و ڕاستی و جیاوازی تێدامەکەن زۆر قرس وگررانە بەلای هاوبەشدانەرانەوە خوا هەرکەسی بوێ هەڵی دەبژێریێ بۆ مسلمانبوون لای خۆی وە کەسێک ڕێنمونی دەکات بۆ لای خۆی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 wajia awaz nabun magal labash awi kaza nastuzan yariyan bohat bahay dijati wa hasudi niwan yanwa wa aqarman yak peshtel parvardigar tawadan diari krauda bi bjyan awab riyal niwan yan da dakra bas zadan yan wa barasti awani ladwai awan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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. كوات توبو أو بان قازبكو. رازب لسرأينك تبو زوري فرمانت بيكروا. وشين آرز وكان أوان مكو. وبليبا ورم هنا وبهرنا ماك خواناردو يتخواروا. وفرمانم بيكروا كداد بروبرم لنيوان تاندا. خوا بروبردغاري إيه مو إيه وشا پاداش تکردوی خو من بو خو معنیو پاداش تکردوی ای وژ بو خو تانه هیچ بلګ یک نه ماول نیوان ایم او ای و د باس نکرا به خوال روجدو ایده کماند کاته و قرانه وشهر بولای اوه ولذین یحاجون فی الله و عليهم غضب ولهم عذاب شديد.أواني <تصفيق> دم دمادكن لباري خواة لدواي أوي خالشيبان جوازي أويان ولام داي ومسلمان بون.بالجكان يامبوط وبطال لاي برورد قاريان وخشمورقي خوايان لسرة وسزاي زور سختيان بوهايا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب خوا أوزاتيك أم قرآني براستي ناردو وتخوارو وترازوي ناردو بوزياكر نويحقو بطال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 بەڵام ئەوانەی باوەڕان پهەیەدەتررس لی و دەزانم ڕۆژ دوایی رااستە بێدار بن بەڕاستی ئەوانەی کە گومانیان هەیە لە ڕۆژ دوایی ئەوە بەڕاستی دوردان الله لاطيف ببادي يز ق يش وهو القويعزیزخواد سوزە هرکس <سؤال> يبوي رسق روزيد داد و هر اوبه صلاة من <متدع> كان يريد حرث الآخرة نزد له في حظه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب هرکس برهم دوارو جبوي ايما برهم كيبو دكين ve herkese ekber hem de dünyayı büyüye, hem deyle dünyayı peydedeyin. Bala amlar o jiduayı da hiç beşe çiğniyye. Am lahum şurekâ'u şara'u min ad-dīni ma lam ya'dan bihi l-lah. Wa lawla kelimatul fasli na kudya beynahum. Wa inna al-zalimine lahum alim. Ahhu, o beba varanı ha, başını çiğniyor. <gülüyor> Aini eti an boda naun, kahvar ege pien dawa. Ve eğer bir yarı yakzardı da nutsuya, lanıvan yanda bir yar da draba lanı berdini an. Ve barasti bo stemkarasız ay والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير توستم كاردبيني زرد ترسن لتاو اويكرديانا بيغمان او سزا ve awanibah varyani ana ve takkani an kirdi lanana u bahzakani bahştan yedan lanayem perverdekar yan ve herciyem büyebu yan amade ay ayet tako baxşe şizor gora. Zalik alldi ubeshir Allahu ibadehul aldin قُلَّا قل أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَلِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أو بخشش أويك أخوة مجددداد ببندكاني أو أنيك باور ينهينا ووتاك كانيان كردوا أي محمد صلى الله عليه وسلم بەڵێ داوای هیچ پادا شتێکتان لێ ناکەم لەسەری مەگەر خۆشویستنی خزمایەتی هەرکەس هەر ساکەیەک بکات ساکەی بۆ زیاد دەکەین بەچەند بەرامبەر بەڕاستی خوالێ بوردەی سوپاز گوزارە ئەم يقول و على الله كریبات فئ شئله هو يختیم على ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور يا أوب أبا ورانا دلين في <تصفيق> غم بردو يبدم خوا وهالبستوا خو أجر خوا بيا بمردن يا وخوا بطال لنود وبوتكاني راستي جيجير دكات براستي خوا زانا أبو إلى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وإخوآتِكَ توبَ لبَنْدَكَانِ وَالدَّجْرِيَاتِ وَالكِرْدَوَبَ الدَّكَانِ تَعْفُوَ شِدَكَاتِ وَدَزَانِيَ بَهْرَتِكَ إِذَا وَدِيكَنَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِنْ فَضْلِهِ والكافرون لهم عذاب شديد اواني باور ينهنا اوتاك كانيان كردوا داوا ينورد دغريت ولا بهرو بخش شي خوي زياتريان دداته بلان به باور ساي سختيان بو هيا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خو أجر خوارس خو فراوان بكرداب وبندكاني. لا زويد أستميان ذكرت. بلام خوارس خو روزي بو أن داز دنيرية خوار و كخوي بيا. براستي خواب بآجا وبناب وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. وَهُوَ الولي الْحَمِيدُ وَخْفَا أوزاتيك باران دباراني لپاش اويك خلچي نا اوميد بون وباراني رحمتي وهر او سپاس وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ولا بلغ كان دصالات اخويا دروس كردني اسماءكانو زويو اوي بلاوي كردوته ولا هر دو لبران وخو هاركه تي بي بي بتوانه بسركوكد نوااندا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير رهدنا اخو شكتان توجبو به او بهي كردوي خرافي خوتا نوايا ولا زهور يچيش تاو پوشي وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وايوانات فان لذويدا قتاربا ونيتا نبيت قال اخوا هيشتيانو ومن كان دصلاه اخوايا درون إن يشأ يسكن الزيحة فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اگر خواب بيوه با رادة گره اتر کشت يکان بسر فشتي در یاكو دوستن براستي لواي كباز کرا چندين بلغ آرام سفاز گزار أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يا هوي كرد وكانيان ونقوميان دكا لزوريه چيج لقناهيان دكا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أواني كده مقاله دكا دربالي بلقكاني ايما دزانن هيت پناه چيانيا فما أوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وما عند الله خير و للذين الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون في <تصفيق> كل شيء يتمنى أن يكون هناك جميعاً فيها ونحن نتعلم بشكل جيد و اوانی باور یان هیناوه وتنها پشت به پروردگار یاندبستن والذین يجتنبون كبائرا الاثم والفواحش واذا ما غضبوهم يغفرون واوانی ل گناه گورکان خرافزون ناشرین کان دور دکونوه وكات دبورن وَالَّذِينَ لَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُرَابٍ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَأَوَانِكَ جُرَاءَ لِحَرْوَدْجَارِ يَنْكَرْدُوا وَنُوَيْجَكَانِ يَنْبَتَعْشِي أَنْزَامَ دَوَاءٍ وَكَارُ بَارِي نِوَانِ يَنْبَتْرِسُ مَشْوَرَتَهَا ولو الرزي ب ما داند بخشًا والَّذينَ إذا أَصَابَهُم البَغْيهُم ي تَصِرون وَأَوان كات دَج ليدكرتطول خي دَن سَدَّاخًا وَجَزَ على الله إِنَّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ وَطُولَي هر خرافيك خرافيك بويني خوي ذا بكات او فاداشتي او لاي خوايا براستي خواستم كاراني خوشناوي ولمن انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل وَهَرْكَسْ تُغْلَبْ سَنِي لَبَاشْ أَوَيْسْتَمِلِي اكْرَاوَ آآ آوانَهِدْ خَتَايَةِ يَنْ لَسَرْنِيَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَضْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ خَتَاهَا لَسَرْ أَوْ كَسَانَيَ كَسْتَ ابن نس زي سخت يا مبو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وهركس خاغر ولبرد به براستي املكا لا قربا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وَرَأَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَهَرْكَس خواغ مريبكات اوفهاش پاش دوس تو يار متيدري تشينيا واستمكاران دبي نكاتي سزاي خوا دبنن دلين اي ريك هيك هيب قرينو بودنيا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 ودان بینی پېشان دوزغ ددرین به ملکتی او ذلیلی او داماوی به گوشه چا او بدزی او دروانن او وانی کبا ورین هینا او زیان دار کان اوانن ک خویا نو کسو کاریان لروزي هستانه وداله بن برزت كَانَ لسزاتهمي شيدا وما كان لهم من أولياء يصرونهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ وَأَوَانَهِ تَبْجْتِوَانِ يَتْشَانِيَ كَأَرْمَتِيَمْ بَدَتْ بِزْجَ الْأَخْوَى وَهَرْكَسَكْ خَوَاجُمْ رَأِبْكَتْ أَوَهِذَرَ رَجِيَشِ بوني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 وَهَيْتَ إِنْ كَارِيكَ تَمْيَنَا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّنَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِلَّا تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ إذا أجر ويان ورجرا أو إما تومان بباريزن ناردو وبوستيان توتنهارا جيان دندلا سرا وبراستي كات إما للآن خومانو بهريك بكسي بسجين فيدل خوش دبى وأجرنا Bahoy kerd ve xoyanıva, avı barasti adamı piyenza nu sıflaya. Lillahimülkü Semaat ve Al-ırb, yehluk ma yeha, yehb lımi yeha, ina thaw ve yehb lımi yeha, zdkour. Her bo xoya asman kanu zavi, her ve badi Bo her kese bieve kiti piyade baxsiet ve bo her kese bieve kuri piyade baxsiet. O yuzujhum lukranu ve ina thum ve yajal mayy sha'a ugaqima. Innu alimun qadir. kuru kiti beke o piyade ve her دراستي خازنا عيد الصلاة الداره ومن كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم بۆ هیچ کەس نبووە کە خوا قسەی لەگەڵدا بکات، مەگەر بە سروش، یان لە پشت پردەەوە، یان نێراوێک بنێرێت و سروشی دەکات بەڕاستی خوا بڵندی کار درستە. ما قلت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هربوش وَكَوَحِيْبِيَّ قُرآن مَنْ بَوْتُنَارَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمان خُوَمَان Ketona daza ni kitabu imantia. Balam eme avman kirdaro na ciyak. Reymuni her kese çipede kendi kibman vele bandakanman. Ve barasti toxalg reymuni dekide boreyga iras. Sıraat Allahı lübi luhu ma fi səmavatı ve ma fi Ala ila Allahı tacir رایگه او خواهی که هرچی لآسمانه کانو هرچی لزویده هی اوا بیدار بن همو کارکان هر بولای خواده گره توا